ايها ل للإنتاج ل ل إ إ ح س ا ا ا ن ع م والتوزع أعوذ الاخوه يقول ل ل ا ا ل ل الكرام ي ز الله ئ ر ة ا م وإنما أجوركم و توفين ت ا يوم غ ي ا م ة فمنزحزح سبحانه وتعالى يدين لنا في هذه الآية كل نفس رجالا ونساء كل نفس ز ا ئ ر ة الموت ثم ماذا بعد الموت ت و ف ي ن أ ج و ر ك م دار العمل. لان الدنيا دي دار ولذلك العمل ل يدخل بتأخر في د الجنة ربنا جل ا يقول انما توسلنا اجوركم يوم ا ل غ ي ا م ة بعد د ك ه رب الناس وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغروب اذا انتم هذه الايه عايزين ن ز على ك م على كيفية التزحزح من النار رجالا كيفية من و ن خ ا نتزحزح النار الجنة الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ه ذ ا للتمع ن ا ه انزلوها ا نظام ل ك ب وانسلوها وخاطب هؤلاء بصل رجالا ونساء بخطاب واضح بين باسم ا ل إ س ل ا م وباسم ا ل إ ي م ا ن يقول الله تبارك وتعالى إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات و ا ل غ ا ن ت ي ن والغانثات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات و ا ل ذ ا ك ر ي ن الله كثيرا و ا ل ذ ا ك ر ا ت أ ع د الله لهم مغفره ا و أ ج ر ا ع ظ ي م وما كان للمؤمن ي و لا م ؤ م ن ة إ ذ ا غ ض ا الله ورسوله أ م ر ا أ ن ي ك و ن لهم ا ل خ ي ر ة من أ م ر ه م ومن يعص الله والرسول فقد ضل ت ضلالا ن ن س ل ل والنساء وربه وتعالى لي اليعبدون مديرا ا أ ر ي منهم、الرجل. وما اريد ان يطعميني ان الله هو الرجال ذو ا ل ع و ة ه المتين معناها موضوع ا ل أ ك ل والشراب وكفاله المعيشه هذا من سمع الله سبحانه وتعالى ربنا العرآن الرسول العبادة العبادة متابعة الإنس والجن الإنس والجن عشان والإنس والجن المسؤولين للتنفيذ الإنس والجن مسؤولين من、العرآن. الإنس والجن مسؤولين من خلق خلق صلى وسلم هم هذه الله عليه أي والجن عندما نزل هذا ا ل ق ر آ ن و ط ل ا ه الرسول صلى الله عليه وسلم ا س ت غ د ر و ه ا س ت غ ب ا ل طيب وبعد كده أ ص ب ق د ع ا ت ر ب ن ا سبحانه وتعالى حكى ل ن ا م غ ي ر ة الجن في س و ر ة الجن قل اوحي الي أ ن ه استمع نفر من الجن فقال إ ن ا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يهدي إ ل ى الرشد فامنا به ولن م ش ر ك بربنا أ ح د آ م ن بالله و آ م ن بهذا ا ل ق ر آ ن و ا ت ب ع ن ا ا ل م ه ك ذ ب ة ا ل ج د ن ي ه ذويتنا نحن ا ل إ ن س رجالا ونساء كيف نكون مسلمين وكيف نفهم هذا ا ل إ س ل ا م وكيف نتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ده لإدراسة وده كله الغفض منه إيه الغفض منه محتاج منا من ومخش الجميع ان تعلم بمجرد الانسان ما خرجه تروح من إما نزحزح تروح بتذهب الغفض الغفض النار الإنسان هنا هاجب الروح ليعذاب نجد خرجة أن ليعين ليه ولذلك كبيرة كيف أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي ان بني آ د م ذكر ولا انسى اينما خرجت ريحه بتصعد إ ل ى السماء اذا كانت روح مؤمنه تفتح لها اجاب السماوات السبعه إذا الى ان تصل إ ل ى الله تبارك وتعالى وبعد كده تجي راجعه للجسد وبالله ارجع ايها الروح الطيبه الى الجسد الطيب الكراب الرحله تجري راجعه تركت في الجسم بغداد عشان ت ي ل غ د في سؤال اذا ابنك ملكين ا س ا ل ت من ربك وما دينك وما ت غ ي ل ي هذا الرجل الذي بعث فيكم أ ي هو محمد صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة أ س ئ ل ة لازم ع يجاوب عليها الرجال والنساء ف ا ل م ر المؤمن من هنا والرجل المؤمن الجواب بالنسبه لي ساهي أ م ا الجنود على ا خ ت ي ا ل خاتم والعوازف بالله ما ي ق ب ر الجايز والغدر الدليل ف س ر ة من فسر الناس أ م ا البجايب الغدر روضة مره الجلوغ معناها م م الغيبه إما تنشي مره و ا ل والقفض م ن ه ا م ب ن ا ا ل ه ا الذين آ من و غو ا أنفسكم و أ ه ل ي ك م نارا و ت بها ا ل ن ا س ل ح ج ا ر ة ع ل ي ه الا م ئ ك ة غ ل ا م ش ب ب ا لا ي ع ل و ناعين ل ل ه أمرهم ما و ل او ما ي ر ن م ع ن ا ا ه ك ل هذا التعب وكل هذه التجمعات للرجال والنساء وكل هذه ا ل م ح ا ب ر ا ت القصد ا ل أ و ل و ا ل أ خ ي ر منا ه ع ا ي ز نزحزح طريقاً ل من النار ونخش الجنه م ع ل ا لانه هذه ل ت كيف بدين بالنسبة للرجال والنساء ربنا الآيات للرجال قال المسلمين والمسلمات إن طيب ما طيب و الإسلام ب ن ا ل ر ج ا ل و ا ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا الإسلام على خمس. شهالة لا إلا ل رسول صلى عليه وسلم على إله الله ن س خمس ء و أ ن محمدا رسول الله و إ غ ا ن ي ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إ ل ي ه سبيلا بل الاسلام ي ب د أ كده لكن هذا ا ل إ س ل ا م أ و ل ا بدلوا د ا إلا الله لا إله إلا الله الرقم ا إله إله أ ل وهذه هي لا ق اله ر م من أ م الا أ ر ك ن في الله إ س ا ا م م ع ن أن كانت الإسلام إذا عايز الرجال تنجح والمشاء إ ذ عايزين يجي يقعدوا يكونوا مسلمين معناها الخمسه قواعد دي مفروض يكونوا فهمنها ي فهم صحيح اولا فهمين معانيها عارفين مبتلاطه معناها شهاده ان لا اله الا الله وان م ح م د رسول الله عندها م ط ل ا ط ا ل س ل ا ه عندها م ط ل ا ط الصيام عنده مبتلاط الزكاه عندها م ط ل ا ط والحج عنده مبتلاط فهمنا و ل لغه لكل حساب يجب انها ك ا ل ع ظ ي م ة لان بدا بها لا اله الا الله هذي الكلمة كلمات معن و ه ذ ا الكلمه فيها نفي اثبات لا إله إلا الله. نثبت لله سبحانه لا م اله ل الا ا ب ب الله ي ودعونا فهم كان ما ينجح الصلاة باطل والسلام باطل والزكاة باطل والحج باطل الأسياء من لأن أهم لا إله الله هي الله العقيدة والعقيدة من أهم لأن الله وتعالى يقاطب صلى الله عليه صلى يقول اوحي الله و ل َ غ َ د أ ُ و ح ِ ي َ اليك ََْ والى ََ الذين ََِّ من ِ قبلك ََِْ لئن َ أ َ ش ْ ر َ ف ت َ ليحدثن ََُْ عملك ََََ ولتكونن ََََ من َِ الخاسرين َِِْ وبعد سنه يدعو مع الله ب اي قال ومن مخلوق كارم الله من كان الدعاء دعا عبادك في ويقول ا ل ل صلى ر و الله ع ه وسلم ي الدعاء هو العباده ويقول الله تبارك وتعالى وَغَالَ ربكم لكم. عن عبادتي جهنم مع أي مع الله وتعالى عبدت وده باب وكما قلت لكم الدعاء من أ ه م العبادات نحن عايزين نعبد الله وربنا قالوا ما خلقت الجنه و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون م ع ن ا ه ودعوني والدعاء معناه ع ب ا د ة ومعناه توحيد الله سبحانه وتعالى ا ل ق ر آ ن اعتمد ا ل باب كثير وربنا سبحان ه وتعالى باب ي ي ن في الكثير الآيات هذا الدعاء يقول الله تبارك وتعالى قل أ ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله أ ر و ن ي ماذا خ ل ق و ا من ا ل أ ر ض أن لهم ش ر ق ا في السماوات اثاره ب من غلغاظة او ا من علم ان كنتم صادقين ومن اضل ممن ي د ع من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الاراضي التي لنا الله سبحانه وتعالى لنا السؤال السؤال انسان يتغذر الله لكل يتغذر يبح بيوجه بيوجه كان ذكر في ر ب ن ا يقول عُلأ ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله و اروني تتناسون الله من دال والحديق المعيش على ي البشرية خ د ع ا الله مخلوقات、كثيرة. دعوا الملايكة مع الله. دعوا الأنبياء مع كثيرة دعوا ب ا ء ماذا ع ل ل الاولئاء والسالحين الله ه ه دعوا مع الدعاء كله د ي خ ل في العبادة و ل ل ذ ك ر ب ن ا يسألنا ي عُلأ ر ت من ما ت ع و من دون الله. أروني ماذا من الارض ل ه أروني م ذ ا خلقنا ل من أ قبل أن تفضل أحدني و اطيلوا ن ك ا ل ل م ا بكتاب ن من قبل هذا لو كان في كتاب قبل القران قال الكلام ده ربنا قال جيبه او اثاره من علم او اي اثر من العلوم الجميله فيه الكلام ده ربنا قال جيبه بعد كده ربنا ي ق ومن ل و اضل ممن يدعو من دون الله و م ن الله يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائه قَاتِلُونَ قال الله ربنا ما بيستجيبوا واحد الله وقال ادعوني أما يتدعون كل ليه لأنه دون من من ربكم بيستجيب غافلون ه ما ليه ب ع د تكون وعشركت انت عبدت بالله ل ا ل ل ه يمكن ان يكون لدينا ع ل ل ه م ا ب س م ع د ه ويعطينا ما ا س ت ج ويسير نفسه ويعطينا ل ا ل غ ويسير ا م نفسه ويسير ل ا ن ب ك ي خ ب ب ن ف ي ا ل م ويعطينا ا ل ويسير ه م ا ن ح س ه ويسير ن ط ي ق ة ز ز ح ح نفسه ا النار فالباب من ا ا ل ب ب ويسير نفسه ويسير ب نفسه ا ل أ غ ل ب ي ة الصاحبه ت ك ط ي ن في رجال ونساء وربنا قال وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون ويقول تبارك وتعالى مخاطبا من ر س و ل صلى الله عليه وسلم وما أ ك ث ر الناس ولو حرصت بمؤمنين يعني الأغلبية إيمان صحيح حتى تسمع الخلافات بين جميع مقتنفين في مقتنفين في في في في عندهم تسمعوا مع العقيدة نحن الصاحبة ما الخلافات الطلب لا الصلاة ولا في الصلاة ولا الزكاة ولا الحج خلافنا مع الناس ولذلك حتى ان لان ن س اتخذ اولياء م دون والد فلان فلان وعنده فلانا فلان الله ربنا ي ي ة و و و ه الله ي ي س ت ي ويستغيصيه ه ويزدقليه وينزرليه ويحلطيبه ويتوقل عليه شرك شرك ل ل العمل لان ربنا سبحانه وتعالى في هذا القران بين ق ض ي ة الاولياء لان الناس كلها يستنوا الان بان في و ل د يد الجنه ويد العافيه ويد كده ويد كده ويد كده, ويب كده. ده كل جعات دعملها الناس الله سبحانه وتعالى في موضوع خاتمنا في ا ل ق ر آ ن ولذلك يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا من الرسول صلى الله عليه وسلم غل أغير غل الله وليا السماوات والأرض وهو يتعن ولا غل إني أميرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قرآن صريح. بالناس لمن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول من الرسول أتخذ أميرت أن أكون يتعن يطعمه إني صريح سيدوية يخاطب فاتر قرآن ربا وهو تكونن من من من معناه ب خ ا ت ب ا ل غ م ة معناه ب خ ا ت ب ا ل غ ي ا د ة ا ل ع ا ل ي ة معناه ب خ ا ت ب غ ي ا د ة ا ل ب ش ر ي ة دي حشان ا ل ن ا س يقوموا على ب ي ن ه إ ن ه م خ ا ب ج م ن عند الله ا ل ر س و ل ربنا ب يقول الرسول هل أ غير الله اتخذوا وليه ت ولغير ا ي ه الله ي ب ع د و ن ربنا لا يطعم ولا ي ط ع م هو ب ي أ ك ل الناس الحاجه الغريبه ا ل أ و ل ي اللي بتخذون الناس من د و ن اللهم ه ل ي أ ك ل و ن ه و اللي ي ط ر ق عليه كان يقول يتكلم مشاكلون الى باربرون البعضين هما بيستطيع ما بستطيع جماعات ولكن ا بيستطيع ينصر نفسهم ل ربنا سبحانه وتعالى هو الولي ا ل ل ي يقول للناس ادعوه لماذا لانه يطعم الناس وهنا ي يطعم معانها ب ياكل الناس هما وهنا ياكل ولن ي ثم اردت ان اكون اول من أس افلنا ولا تكونن من المشركين معناها ل بالعباده د م هنا فهكرة ونحلم يا دية ي لكن إله الله الله ومحمد ج الولاي يعني وأله مع الاولياء ه يخل صحيح وإيحل ويكذي لكن م اتخذ ا ل ا كل ربنا سبحانه ويقول ت ع ا ل ى ي في هذا الباب يقول الله تبارك وتعالى غل وخطاب موجه للرسول و ك لك ل م ة غ ل لي في ا ل ق ر آ ن معناه خطاب موجه لرياضه ض ي ا الأمة د ة هذه ب ن ا ق و للرسول ل غل من ل ل س م ا ا ا و و ت أ ر غل ل ل ا غل أ ت هذه من و ل الامه ولا برن غلاء شركاء خ ل ق و ا كخلقه تتشاور الخلق عليهم غلى الله خالق كل شيء وهو الواحد الخاص ا ربنا سبحانه وتعالى الرسول ت يأمر وسلم أن يوجه الكلام للناس. غل من رب والأرض ل ق ل اللي خلق س م من ما ا ا الأرض و ت نفتح ده جواب ربنا ا ل ل لا ن يملكون لانفسهم نفعا ولا ض ر ا ل و ل ي ج ا ت ف ي ح د جاته ما لم يكن نفع وضرر يردد مشلما يردد ج ا ت ل و ل ي ع م ك ن ي م ي ت و م ك ن يمرض ويعمل وممكن, وممكن تنجلب دي ر ب ي ة و يستطيع مساعد لرقبته لأن ل أ ا ش ي ا ء د ي ك لانه ه يحب الجاهل و ي ع ن ف ه م نفعا ولا ض ر ا بعد كذا ربنا يقول ولهذا ا س ت و ا ل أ ع م ى والبسيط ط رمى عن و ل ذ ن افهم ت ت ح ح م و القران مهن وزارك إني ل ويد افهم ل ع ا ي د كلام الله م ولكن ر يفهم افهم م الله لما تفهم كلام الله افهم ر السرجي ا أصبح شافع بين الناس يفهم وبين الناس كلام الله الناس تقول قلت ب فالنور لم يكن ا يخرج الى يالنور دة فهم القران ل ويقابل ر ل ر ن و بالقران وحتى احد الصحابيات قالت كنت اخبر سردغات من كتبت صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لما وكان يحفظ في المنبر وعمر ب د ذلك النساء ا جات يسمع م جات مرة لعمر ت ق و ل له عمر أنت ي اصابت د د امراه ل ه و م سنتم غير ا ل ل تبارك واقطع وإن عمر ا ا ن ف لانه تأخذوا م شيئا بوكتانا أتأخذونه إ لم ب يحفظه ن معنى ا الآن أصابت افهم عمر مرة ليه لأنه ح ا النصوص عشان كده عمر يترجع ذ ا تقال ه ماذا لا اجد كده و انت ما عندك ابدا لا نساء فلذلك لا يمكن أ ب د ان يفهم انسان بعيد من كتاب الله عشان ك د ه ر ب ن ا ب يقول قول هل يستوي ا ل أ ع م ى والبصير م ام م أم ك ن هل تستوي الظلمات والنور كده بيقول أن خلغوا كخلغه ف ت ش ا ب ه ا ل خ ل غ عليهم ع ن ا ه ا الشغل الذي ن يشتغلوه ا ل أ و ل ي ا ء ويشغل الله عشان يكون في تجاوب او عشان يكون في ت غ ا ر ض اما انت تدعي مخلوق ما يملك شيء وهو مخلوق زيك ده وده هو باب فساد د دجوا دجوا ينادوا ينادوهم يدعوا يدعوهم كده ه سبحانه جعلوا جعلوا جعلوا بيجو شركاء. بيجو شركاء ليه الله الله معه لله ربنا شركاء شركاء ربنا شركاء لان الناس ينادي عشان وتعالى جعلوا قال قال ان جعلوا لله شركاء ولو ب ربنا ع د كده ي للرسيل غل الله خاده ه واحد ل و ا الغفار ولو ا اللي الدبعة ح بيستحق د واحد ل والاستغاثة ل ا ا ا س ت ع ن ة و والنزل والحل ويولي ا ح اللي هو الله سبحانه وتعالى فجاء بالعقيده و اول شيء باب ن ا من النار ل ويبني اهم ش ء ب ا ل ع ق ي د ة م ع ر ف ة ا ل ع ق ي د ة م ه م ة لانه ج ا ل م ع ر ف ة ا ل ع ق ي د ة اذا ح د ث ن ا ك م في ا ل ص ل ا ة او ح د ث ن ا ك م عن الصيام او الذكاء او الحج العمليات دي ي كلها ل ا ع م تابعه ل ل ع ق ي د ة إ ذ ا م ا في ع ق ي د ة العمل كله باطل ا ل ص ل ا ة باطله الصيام باطل الحج باطل كل ا ل أ ع م ا ل الصالحه و إ ذ ا العقيده تفضل ت ب ه ا ل أ ش ي ا ء دي كلها أهم من النار هو والله ما ا هو و ا ل ل سبحانه وتعالى عندي ه ح د ث غدث بيقول لي حديث تعال لي ب غ ر ا ب الأرض خطاها لا بيشها بغرابها وأنت أأتيك مقصرة تشيج يعني إ ذ ا انت مشيت لله سبحانه وتعالى ع ظ ي ت ك سليمه ومشيت عندك أ خ ط ا ء ا ت الاخطاءات كلها ربنا سبحانه وتعالى ي س ا م ح ما عدا الشرك وربنا في ا ل ق ر آ ن قال إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة وماواه النار ومن يشرك بالله ف ك أ ن م ا خر من السماء ف ت ق ط ط ه الطير اي ت ا ن يريد الريح في مكان سحيقا ح تشبيه、بالشرك. لان ك ل الشك من ا ك ب ر الجرائم وهذه مصيبه وضعت فيها الامه الاسلاميه ل ا باحد بلبي ده م ر كلها ماشي ا ي تشرك ئ وطهر ت بيتها للطائفين والغائمين والرقه السدود وازن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ظاهر ياتيهم من كل سد عميق ليشهدوا المنافع لهم ويذكر اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم من بهمه الانعام وقلوا منها واطعموا البائس الصغير ثم ليقضوا ثقافه مذيوقه ومزورهم وليطلقوا بالبيت العتيق ربنا وكل ا ا ن بنيت ي م ع ا له ب ي الله ب جايم؟ ع ى التوحيد تشرك بي لابد ان تقوم على التوحيد كثير على غير التوحيد ليها يا ليه من المساجد جامت الناس باطلة ابو العبادة بتاعتهم عبادة على أسألت باطلة عبد عبادة باطلة؟, ليه عبادة باطلة؟ لانه يدعو غير الله يستعين بغير الله و ي ي ا ل م س ج د ي ل ربنا قال ما كان للمشركين ان يعملوا مساجد الله شاردين على أ ن ف س ه م بالكفر ولو تحدثت أ ع م ا ل ه م وفي النار هم خالدون إ ن م ا يعملوا مساجد الله من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ت ى ا ل ز ك ا ة ولم يخش إ ل ا الله فعسى اولئك ان يكون من المرسلين عندك سيد ا ن ي وليس الحج ل ل ه ماشي ا الحج باطل ولذلك الرجال يمشي البيت بدون ا يخشوه اول ما احرموا ودخلوا قبل م ا يخشوا البيت يقولوا لبيك اللهم لبيك, لبيك لا ب ي ك ل شريك لك لبيك ان الحمد و ا ل ن ع م ة لك و ا ل م ل ك لا شريك لك اول شيء ج ر ب من الشيخ حتى بعد كده ي خ ش ا ل ب ي ت ويقوطوا ب ويسعوا ويمشوا ع ر ق ويقش كده ليه لان اول م قبل كل حساب م ض ا ق ة ا ل ع ق ي د ة ا ل ش ر ك م ف ي د ة ك ب ي ر ة جدا والشركه ربنا سبحانه وتعالى ما ي ت ه م ه عشان ك د ه أ و ل حاجه قبل كل حساب هذه الجماعه الجماعه انصارت من المحمديه ا تركز على العقيده أ غ ر ب لكم مثل ما يالله ابراهيم بل ربنا ذا ل ي ه ارني البيت أ و ل ح ا ج ة لما ربنا سبحانه وتعالى أ ر س ل و ا للي يقولوا له تتكلم في العقيده عومه كان ة ل أ ب يعبد الاصنام هنا عشان أضرب م ل م س ا ب ي بيانة السيدة الفلانة و ب ح ا ل ي الفلانة أ د ح اتينا ل ا ابراهيم م ي دي, دي ل الشغلانة دي. جفة نبي الله في يقول الله تبارك ولقد رشده من قبل وكنا به عالمين اذ غالي لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي أ ن ت م لها عاكفون غ ا ل وجدنا آ ب ا ء ن ا لها عابدين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 يغال له إبراهيم فرجعوا ا غالبا ه ي م فهلوا الى انفسهم فغالوا انكم انتم الظالمون ب م ن ك ه على رؤوسهم لقد علمتم هؤلاء ينطقون وقالوا ل حرقوه انظروا آ ل ه ت ك م إ ن كنتم فاعلين غنا ل يا نار كونوا بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م و أ ر ا د و ا به كيدا فجعلناهم الاخترين الله سبحانه وتعالى و غ ف هذه ا ل غ ف ة في سيره ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن شاء الله ان يسال بدرا منكم يشوفنا ا ل آ ي ا ت ه في سيره ا ل أ ن ب ي ا ء ربنا قالوا لقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين من قبل معناه قبل ك ا ن و ل ابراهيم ا ل غ عنده ح سنة ربنا ب ا ح وتعالى ل اهل ر ا ربنا ي س م دين الاطنان ح ق و ل ب ا ج ء م د ر ا ي ده فيه يبقى أهل أبيه اسم ي ع المراه أ سنة ا م وسنن الانبياء ويشترونها د و ق ا ل و ا ك ا ن ذ ا ت يبيعوا ا ل أ ن ويبيعونها ل لهم شي ي ل لهم من يشتري من ينفع ولا يضره لأن بعدين غ وقالوا عاملين بعدين الأطنان محاية في كبير سأل ب غ ا ل لأبيه ي و ما ه ما هي هذه التماثيل التي انتم لها عاقبون افوك انتجدت وجدنا اباءنا لها عاقبين ولكن ل كل مره كانت تركب اولياء من و ل ا ن كل د ه حتى ك ج ر ه كانت ل تركب ي ت اولياء د ي ولكن كل الحد أساني مره ن ا أ ن ا وإنها أثاره ا على على ل أمة م ت تركب اولياء ولكن كل مره يقول لكم تنعونا يقول ل كانت تركب اولياء ن عشين فيها ه ي والعقوف عباده مهما حدث عن ذلك ان الله يبعد عن فوقه فوق او ي ض ب ح عن فوقه او يسوي جبلته او ر ا ل ا يسوي ا ابراهيم عشادي لزول عزوزنا خلوا بالكم كده ابراهيم قال لقد كنتم أنتم و ب انتم ك م في ضلال ل ا ن أ ب باللجيتك دليل أبادكم عندكم واباؤكم في ضلال ا ل مبين غالبا ربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض الذي ف ت ر ه ن و أ ن ا على ذلك من الشاهدين ا ل ر ب ل يستحق ان تعكسوا ل ت ع في بيته و ت ت ج ئ و ه رب السماوات والارض أ ر ض ل ل السماوات ل خ ق ا و أ و أ ن ا على ذلك من الشاهدين وبعدين وطلّاه وبخبت الأكل دي أنا كثرة وفعلا ب ب خ دي اليوم دا خرجوا كلهم أخرج معنا. ابراهيم ل و إ اخرج معانا إ ب ر ا ه ي م عمل ح ي ل ة ق ا ل لهم إ ن ي س غ ي ن قالوا انا عيان فنظر نظرة في ا ل م د ي ي ن ف ق ا ل ه اني س غ ي ن فتولوا عنهم الدليل اول ما شافوا المرض وفاتوا مشى دخل على الالهه و ف اصنام عاملنا ب إ س م ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ و ل ي ه في محل كبير لذا لهم ل الاكل م ك ت و ص اول سؤال الاولي قال لهم ما لكم لا تاكلون ما هو جاؤوا لكم أ ك ل وما اصنام ولا البيانات دي ما في فتره الردد لهم ما لكم لا تنطرون ما في زوجها صدره ربنا ق ا ل س فراغ عليهم ضربا باليمين ش ا ل ف ا س كبيره ذبح تسير فيهم كلهم بعدين في واحد كبير الكبير دخل لهم ما تسرقوا ح ت ل ف ا س ف ي ن وهناك ضربا قال لهم و َ ق َ ل َّ ا ه ُ ل َ أ َ ك ِ ي د َ ن ا أ َ ص َ ا م ك م بعد َََْ ن ْ ت و َ ل َ و ُ ا ل ر ِ ي ن ربنا ا ل آ ي ه الثانيه و ذ ل َ جعلهم َََُْ جزازا الا َّ كبيرا ًَِ لهم َُْ لعلهم َََُّْ اليه كسر العمل كله ودفق كله وخل فوق عمل قبل الجماعة ما يرجعون ى ل أ ن ه بيت الهه يعبدوها من دون الله وهناك التي تدور كده ا ل لا إ ل ه إ ل ا الله وهم بدون ب آ ل ه ه فعلها ذنوب يدعوها مع الله ويستعين بها ويعبد عليها وساط ه بينه وبين الله بنى الدور ر ب ن ا قال إ ن إ ب ر ا ه ي م ك ام ن أ وكان ل ابراهيم فتى يذكرهم ويغالوا له إ ب ر ا ه ي م غالوا فتى يذهبون ع ل ى الناس لعلهم ي ش ه د و ن م ن ع م ا ل ن ا س ع ش ا ن ي ش و ا الجنون ويشاهدوا و ف نعاق طبعا بخير م م عائم بين ش ة قبضه جابه أ م ج النهار وسألت ف ت فعلت جاء بعالهاتنا يا إ ا انت ه الآلهة ي م تكثرت انت بدفتت الأكل وعندما ت ا ل ع م ل ده ا ب ا ي س تقوم ج بمساعده أفضل ا ل ع ي ا ب ة ا ل ل ه ا م ش ي ي بان ل له و تقوم ي فلي ن حقل ما بمساعده م الاسلام فعلوا كبيرهم إن ك ن و ا ي ط و ن م ي أنا ك س ر ت ه ا ل ي ع د ه الاسلام م م ك ر م إ ذ ب م س ا ع و ه الاسلام ا ل ش ع ر بانهم ب ي ع ب د و لهم ح ا ج ة ما تعمل حمايه نفسها ا ن ت ب ت ع ب د ل ك إ لك ا ن جميع كسر وما يقدر يكسر وما يقدر ينفق و ل ا يقدر يعمل لها ح ا ج ة فعلا العمليه د ي خ ل ت ا ل رجعوا الى صوابهم فمن ظ ل ل ه م الكلام ده فسالوه إ ن كانوا ينفقون ربنا قال فرجعوا إ ل ى أ ن ف س ه م فغالوا انكم أ ن ت م الظالمون فرجعوا ب د ل ي الى انفسهم ت ف د ا ل و ا انكم انتم الظالمون ي م ع ن ا ه ا رجعوا للتوحيد رجعوا للفهم الصحيح لكن الشيطان جحم فيهم ربنا قال ثم ن ك ش و ا على رؤوسهم بعض ا ل ع ق و م اتفضحت لكي تقبل الكلام الصحيح تنتصر الثاني و ا ل ت ك و ا ل ع ق ل ل ا ح ق ي ق نعمه ا سلين ما بيكبر الناس حتى ق ب ل ما ت ق و ل ل ه غالا لا ل ه أ س ي ك ت ل ف العقل كلامنا ما بسلام فيه تقول و له قال وإذا ذكر اسم غلوب الذين واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون الله ومعاي كذلك لهم فاسألون ابشر ر ا قال ا هنفتر بخير ر ا م عاليمت قال, قال لقد عاليم هؤلاء ما هؤلاء ما تعالى الدين ها إيه ينفقون ب افلا تتكلموا افلا تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افلا لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون اول ما ظللنا الكلام تزعل منه أعمل إيه؟ قالوا حرغوه وانصروا آ ل ه الهتكم ع ي يأور السغير في دي دي ن ونبدأ ا قالوا بالنار عشان م شنو حنشنو نحرقه نحرقه ننصر ل بس آ ن ا قال ا ل بكلمة ان إله إلا الله قالوا وحرقوه ا ص ر و ا آ ل ه ت كنتم م إ ك ن فاعلين ده دي دي دي دي نحرقه ماهن أصنعين كان نحف هنا ممكن لكن السغير مني ولا اختازوا جدا وكده ويكسره يفكس شديد ل أ ن ه فين م ه ن ب ي ر ه ان هو ه انتهى من الهتهم ا كلها والعمليه دي فيها إ ه ا ن ة لهم لابد أ ن ي ع م ل له ا عذاب شديد جدا ح ر ب و ه ح ر ب و ه اتصل على الحريق وطلع يجمع الحقق لما الحقق ولا عمار بمستوى ك ب ي ر جدا حتى م ش ي ل النار دي مهدود ك ب ي ر ة م ا يستطيع الواحد يشير ق د الى هدوم ا ل خ ل ب ا ت ا ل ن ا ر د ي ل أ ن ا ل ح ر ا ر ة بتاعت النار و ا ل ل هدوم ا يخليك تجرب جنبه أ ص ن ع من ج م ي ع ن ا ه ح ا ج ة ز ي ا ل نبلد ي و ل و ض كده ن ق ل فيها وندعوا لوالدها وفعلا دبر ا ل م ك ي ل د ي وصنعوا ا ل خ ط ا ي ف ولفوها ه ا ل ف و ه ا ج ب ع و ا ابراهيم يقول إ ن إ ب ر ا ه ي م ده ل م ا نمشي على النار جاءه جبريل نادر من فوق قال لي يا ابراهيم أ لك ح ا ج ة ن ق ض ي ه ا د ا ر م س ا ع د ة قال لي منك يا جبريل م س ا ع د ة ما داير أ ن ا حسبي الله ا ونعم الوكيل د و إ ب ر ا ه ي م بعد كده حفظ شنو ربنا ادى امري للناب ا غلنا واناروا كونوا بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م و أ ر ا د و ا به كيدا فجعلناهم الاخسرين أ ر ي ن ا الله اتخارج النار ل من, من حرج النار في الدنيا وفي ا م م بعد بعد كده ا ا ا ل ت ح ده وصل مستوى عجيب جدا أزدش نزده جزاته ده بواسطنون الله إبراهيم وصل مستوى بواسطنا بواسطنا حتى عجيب نحن ا ل ح ق ب البدء بناه من الله ابراهيم و أ ي انسان لما يمشي يطوف الان يحيط ربنا جال يصلي مهام المكان والكان في ينسى الغيائج مكان ابراهيم التوحيد والعقيدة السليمة ا ا ل ل لمن ربنا الفاقل عشان يغفر نعرف, نعرف معن ربنا ر ب و ص ا ل ك ث ي ر ة ب الباب أ ن الموحدين وبالناس إلى الله الاول ن س الدعاة ا الذي أباب أ و ل ل ا زحزحنا من النار فهم العقيده السليمة السليمه ن ا ا ا واللقاء جدعوا فيها ه نجلاء ر ربنا يا نار كوني بردا ر ب قلنا قال يا وسلاما على كوني م من وأرادوا فيه كهدا فجعلناه في النار والنار أكسرين بستفر ا ل ن ا ر دخل فيه ابراهيم إ أ ص ب ح ت له ك أ ن ه قاعد في أ و ر كونديشن مخباه الاجابيه ر انتهت ل ي و ر ب ن ا سبحانه وتعالى هو الخلق النار وهو اللعب السن النار وهو ادى ل أ م ر ي الى النار و ر ب ن ا سبحانه وتعالى اوامر ستين ك ي ل إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن ي غ و ى له كن و فيكون فسبحان نساء بيده بسيط الذي العظيمة هذه العظيمة ملكوت كل وإليه هذه هذه شيء في ده ترجعه ربنا يقول يضرب لهم ل م ث اصحاب أ ا ل غ ر ي ت ي إ ذ جاءها المرسلون إ ذ أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م اثنين فتجذبوهما فحزبنا ب ت ا ل ث فقالوا انا إ ل ي ك م مرسلون غالوا ما أنتم إلا مثلنا. وما انزل الرحمن من شيء من انتم أ ن إ ل ا تجذبون ن ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا غالوا وما إلا البلاغ يعلم إليكم ل ب م قالوا انا تطورنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنسنكم ل منا عذاب أ ل ي م قالوا طائركم معكم أ ه ل ذكرتم بل أ ن ت م قوم مسرفون وجاء من أ غ ص ى ا ل م د ي ن ة رجل يسعى قال يا غ و م اتبعوا المرسلين اتبعون الله يسعلكم أ ج ر ن ا ه م مرتدون وما لي العبد الذي فطرني و إ ل ي ه ترجعون أ أ ت ق ذ من دونه ا ل ه ة إن ي ق و ل الرحمن بضر لا تغني هم شفاعتهم شيئا ولا ينجزون دي إ ن ي ا ل ذ ي في ب ل ا ل ا ل م ج ي ن إ ن ي ه انت بربكم تسمعون غير ا د خ ل و الجنه غال و عليك غرميني على من بما غفر لي ربي وجعلني من المقرمين م من لسة الغرة تانية ربنا غارية من ورب الله ب ل ه مسألة كلمهم هم بالمسألة المسألة ا تقرب هذه غ ة ر ب ا أبطلها اثنين عزدناها بسارك واحد تارك كذبوهم برض رسول سوى بعدين أ ص ب ح ه ن ا حوار بين أ ه ل ا ل غ ر ي ة دي وبين المرسلين ا ل غ ر ي ة دي فيها راجل واحد عنده عقيره سليمه موحد واحد وساتن بعيد في اخر الغريه ة لكن سمع اصعب معناه ماشي شديد جاري جري لذا اهل أ ا ل غ ر ي ه كلهم قاعدين ومعاهم الرسل اول ما دوشوا مع الحوار بوار غاليه و وغاويه اتبعوا المرسلين ل ك حاجة لكم أجعوا ل براه ا و استغيثوا اصيبوا تعبدوها ا بالله بالله الآله التي الله هذه مع بعد كده ا ل غ ومن ن علانين بتاعز ه في ثم ر ا ا ل غ ل ي ك ه م مشركين إ ل ان هو الموحد براه ا ل ع ي ن منه ك تفعل ا ل وبعد كلام ا ل ن ا ز ل بل هو م ا ل ي و ل ا أعبد الذي فترني وما إ ل ه ي ترجعون ما هناك لي ل ا لا غ ب ة ف اعبد أ د و وأستعين الله ا بالله ل ل لله, لله وأنزل لله وأحلب على الله ه وأصبح وأتبكت وأصيب ر ك م به و الذي ي لا ل ا أعبد فطرني و إ ل ه ي ترجعون من دينه آلهة إن يريدون اتخذ ن ينجدون ي همي شفاعتهم ولا ربنا إلي من دونه الهه ان يريدني و الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينجزون إن, إن مبين كان يجبر دير جماعاتكم بتعبع لك ضلال قال لكم باللدلال أول ذال الكلمة دي كتلو وعكيب واضح إذا ما قالوا لمو بس لم فيه الله الله تمره بتنسي الجنة فيه فشاهدنا في هذا الموضوع ان هذا الرجل المؤمن بمجرد ما وقال ج ه إ ى ا لهم د ع ا اللي د ع اني الله ا س ب ح ه هؤلاء وتعالى و الرسل ر ا ه م دي وقال لهم وما لهم أ ع ب د الذي ف ر ن ي وإليه ترجعون أأتفذ من دونه آ ل ه ه ان يردني ي الرحمن ببر لا ت ر ن ي عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ر د و ن إني أ ه ل ا إ ع ل ا ن واضح عقيده واضحه انا كاتب ل الالهه كلها ومؤمن بالله آ م ن ت بربي وربكم ف تسمعون أول قالوا انتوا قتلوا وبعدين بارق الله فيكم بعد الموت الروح قال الكلام خلاك الله أصلا لما الجنة أول ما. الراجل مجرد ما مني فيكم مباشرة بارق ده بعد مجرد دخلت جاله روحه بنفسيين تقفش مات مات الجنة ما دخل الجنة جابلوه وبعدين جابلوه جميل جدا الملائكة ا ل ر ا ن الرجل مؤمن يحب ل أ ه ل الخير ولمجرد التكريم هناك وجعل الجنات وجعل ا ل أ ن ه ا ر و ج ا ل أ ش ي ا ء ذ ي و ر ه م يعلمون ي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ربنا صورة يقوليني أن القصة فالبعد هذا الرجل المؤمن لو بي في كده أنه ما غومه ماهر الحق الروح الروح يضج بتاعه التموت ومن ب ع د ا أرواح ا تبحث ل م م ؤ ي ن م اصحاب المؤمنين, مع المؤمنين زي ما قال ربنا في هذه الأرواح فأما كان المغربين وريحان وأما من نعيم إن وجنة إن كان من زي في فروح هذه أ اليمين فسلام لك من أ ص ح ا ب اليمين و أ م ا إ ن كان من ا ل م ك ذ ب ي ن الضالين فنزل من حميم وفخذه جحيم ربك الراج ربي المكرمين بما العظيم الأول ما الجنة غالوا غاومين قتله دخل ليت يعلمون غفل لي وجعلني من、المكرمين. وبعد ربنا في هذه الجنة. شنو؟ ربنا وما ب ع د كده هذه ه ربنا الغصة يا الرسوسة ا في غصة ل ح ظ انزلنا ل و كتلوا شنو ب ما هم ما الجنة دخل في ربنا ن حصل قالوا أ على غومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلون إ ن كانت الا صيحه واحده الملائكة فاذا هم خامدون, خامدون معناه صمدت كأنه حاجة انتهت أصبحوا حاجة لان ي ه ل قتل الموحد الواحد م غالي جدا عند الله غالي عشان كذا بسبب الرجل الواحد د ي ة ربنا أ ه ل ك الغي ر كله لان قتل الرجل, الرجل الواحد المواحد دي كانها ق ت ل ة الدين كله لان ي ه ل عقيدتي سليمه مهمة ج د العقيديه د ده و الموضوع ح ث كثير يعني لو انتحددو م ه م كثيرة جدا ا ربان سبحانه وتعالى ب ن ي ا ل رسول صلى الله عليه وسلم جملة يقول لك ان يكون مسلم من اجل المسلمين من ي ا ل ص ا د ق ل ي ه ل أ أ ن كان ه م ي ن ليه ل أ ن ه ك اجل المسلمين بعدين ا عينيه ا ب من اجل ت وقّل واحد عليها المسلمين ن ا ا و فوي من اجل ا ا ل م س ل م ا ب ي ب ب ي ع وكانت هذه ا ل ج ا ه ل ي ة كانت ك ه ا ا ل ح ج ر ا ه ل ي ي ي ن ر ف ع و ه ا ل ل ب ا اختلفوا ئ ن ت تمسكها م ج ب ا ل ج ا ئ ل كل ي ه و ل م ا س ك ت ي ج ه ا و الجاهليه وتمسكها الجاهليه ت ر ي وتمسكها ع ا ل الجاهليه و ت م ل ك ه ا الجاهليه وتمسكها ن ة الجاهليه وتمسكها أ الجاهليه وأول م اجعل انزل القرآن طبعا الناس أول الدعوة طبعا لا إله إلا الله اليوم اللي ربنا الدعوة له أول إله عليه بهذه يدعو و م غومه ك ه في مكة و ق إلا الالهه لهم إلا ل ا الها ع ب معنا ل واحد إ ن هذا لشيء ع ج ا وانطلغ الملا منهم أ ن م ش و ا واصبروا على آ ل ه ت ك م إ ن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله ة الآخرة إن ذ الاخيره إ احتلاء م ت ب ا ك ا ل ل فيكم يعني ان ل اللي قال لهم لا إله ي و م إلا الله ك ع ن د هذا م آله منه آلهة الا ل اختلاف ل حوالي ل ه زور ن ي يا ما, تدعو واللاتة فالح. هو ما اسمه اللاتة واللاتة الرجل تدعو ذكر ا ما اسم اللاتة اسم الرحمن ل ح هو عبد لكن ليه لانه ل ا ت كان في مكه يجيب الدقيق ويقف ة و ا ل م و ي ي من ا ل حجاج ا ج بيت الله و كله ل رجل فالح اللاته لأنه يلبط العجين、دا. اول عملوا ليه عملوا ليه اليضوم اللاته اليضوم اللاته ه يسمىه ده غبر ما مات طبعا بيان يا وشوية بيستعينوا الرسول اليحلقوا يقول قالوا اجعل ا ل ا ل ه ة ا ل ه واحد معناها محمد م و ن اله واحد ان هذا لشيء عجاف بعد كده ذلك ضده وانطلق الملا منهم الملا معناها ا ل س ا د ة والكبراء ا ل س ا د ة والكبراء ما يضرد هذه ا ل د ع و ة لانهم ه ضد الدعوه ة السادة على على دي تجد ولذلك والكبراء حسا م المتسيطلين المشايخ بيلموها ايه؟ الكبار والناس على على دي بتبقوا يوم الناس لانه عشان مصلحة منهم عندهم الغلاحنا ربنا جههم يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا ت ا وكبرانا فأضلون السبيل سادتنا يستبرع وكبراءنا ت ب و وهكذا ا ولذلك يستعضلون ربنا سبحانه تعالى قال ا ل م منهم هنمشي ل أ و ا س ب ر ا هذا آلهاتكم هذا ل إن ش ي ء مراد ما سمعنا بهذا في ا ل م ل ة الاخره ان هذا الا اختلاق قالوا كلام د ه اختلبه محمد ضراب محمد ا ل كان يقول له الامين الصادق لكن اليوم قال لا اله الا الله قالوا دا ساحر دا قلصاب دا كافي كل البلد دام ضده حتى اهله قاموا دام ض د دي ولذلك قامت البلد كلها ب د محمد صلى الله عليه وسلم بعد ا ل أ م ي ن قالوا كاذب لكذا ن ر ب البلدات ر ا منون ل لك م وما ما يفترون أنت بنعمة ربك بمجنون حيوظك المجنون بعد شيء هل المجنون الله البدع ولا المجنون غير د عليه ي و ق ز أسنتج اما ل القران آ ن ع ت فاعتناء ل ي ة ا ع كثير ل ل أ ن ه ا أ ه م شيء أ و ل و فنحن ه الطريقه ة تزحزحنا من الناس ما نحن ماشين نحن رجال و ن س ا ن ماشين كلما طلع على الشمس غابه الشمس يوم من العمر راح ماشين و ي ن ي ا ي ا ل إ ن س انك ن كادح إ ل ى ربك كدحا فنلاغيه كل ما ماشين نراجع الله لكن بتلاقيك بتلاقي عميدتك س ل ي م ا ل ع ق ي د ف ا ص د ة بعدين الكلام التالي ذ ي ا ل ص ل ا ة والصيام و ا ل ز ك ا ة واللبس و ا ل أ ش ي ا ء ت ب ت ج ي بعد العقيده واقولك و ا ض ح ة أ ي رجل ولا ا م ر أ ة ما فهم ا ل ع ق ي د ة ما يطبق الدين مستحيل إ ل ا بعد فهم ا ل ع ق ي د ة دي فهم صحيح وتركز ا ل ع ق ي د ة في نفسك انت بعد كدا ما بهمك المجتمع دا ه كله لأن الموحدة إذا ل س كله ساكت ب الشرعي ا الاستهزاء شايف؟ عاملة الجماعة عليها ده شايف يدرب من لان ربنا قال إ ن الذين اجرموا كانوا من الذين ه امنوا ي ض ح ق و ن و إ ذ ا مروا بهم ي ت غ ا م ز و ن بهم جماعة جماعة ذا وكان ا يضحكوا في المؤمنين والمؤمنات ولذلك العقيبة بتخليك انت وابت كله وابت الضحش لما انتعرف العقيبة لكنكير صحيح العقيدة أنت تستمد أنت أنت لأنك تنتهي صهم من المجتمع ماشي ده و أ ك د لكم ا ن ه بعد كده بعد ما تمشي ا ل غ ي ا م ة دي ما تطعن ف ي لا بالامهات ولا بالمجتمع ولا ب ا ل آ ب ه ا ت ولا ب أ ي مخلوق ت ا ه ر م ن ك ا ت بل بالعكس بعد ما نمشي ا ل غ ي ا م ة ا ل م ر ك تشوف راجله بعد الغيبه ا الطويله دي كل مخلوق تجي ت ج ا ل ج ي تجي تجي تجي ت ش و ف أمها ما تجي تجي تجي تجي تجي ت ج ب تجي تجي تجي ت ا ي تجي و م ي تجي تجي ت م ي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي ت م ي ت م ي تجي ن ج ي تجي تجي ي ت قضيتك الغيامة كلها بعد دي كله انت و ا ا ح د من كفرة ل ق ا ب و و ل ا أ م ك و ل اذا زوجتك و أخوك واحد دارك مشيت ل ل ا ا عبيدتك فاسده معناه ع م ل ت ك ل فاسد حياتك كلها أي قبضيت قبضيت كل ما لها أ ي ق ي م ة لانه قضيت حيواننا ل م وسلم الله ولا الله ولا عبضت الله الله عليه رسول يتمشي ولذلك بعقيدة ت ر و ف ن ا بتحدث في ا ل ان ربنا قال كل نفس ز ا ئ غ ة الموت و إ ن م ا ي توفون اجوركم يوم الغرامه فمن زحزح عن النار ويدخل الجنه إحنا وربنا ح ك ى ل ن ا هذه ا ل ق ص ة على ل ا ه ل غ م ا ن ل غ م ا ن ط ب ع ا رجل وقالوا ا ح د ي ن نبي وقاضي ا ح د ي ن ل و ا ر ج في قومه وهكذا لكن ربنا ل و ل ا سورة ل غ م ا ن وربنا ق ا لولاه أ ع ن لؤمان الحكم فنشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان إ م الله ا غني حميد ا ل م و ع ظ ه لمن تجي من أ ب ي ه ولده ل أ ن ه ما عنده فيها غرض و إ ذ قال لغمان لابنه وهو يعظه ي ا ل ي ا م ي ن ه لا تشرك بالله إ ن الشرك لظلم عظيم ولو صينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهنه وتصاله في عامين فنشكر لي إلي المصير. وإن على أن ولوالديك جاهداك تشرك لي إلي المصيح على ليس لك بما علم به ص ل ا تطعهما وصاحبها في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي ا ثم إ ل ي مرجعكم ف أ ن ب ئ ك م بما كنتم تعملون في في دوارينه دي نصيحة والنصيحة دي إلينا لي يعزه يا ابنية عظيم عظيم يسارسك هذه منه وهو واعبه بالله بالله إذا الضوء ربنا الإمان جداً القرآن كلنا إصغار الإمان الدم لا الشركة أقول لم لظلم ظلم مكتوب تشرك أصبحت إن كنت إن إن بعد الشرك مباشره الوالدين عندهم حدود وربنا ذلك حملته امه هذه الام عندها مكانه كبيره وهنا على وهد م ك ف ا ر ه في عاملت ان اشكر لي ولوالديك ربنا قال اشكرني انا اي اعبدني انا وفيه والدينا لكن الوالدين عندهم حدود على أ ن تشرك بما ليس لك به علما ثلاثة يا الله. الله يا ا أهمة أمك مشركين أبوك يعيش يكون يدى غير فلا غير ل العبور بها تطعهما فاسدة التوحيد تقول ا تجو جاهداك وكلمة جاهداك وإن وكلمة مجهود معناها مهما معك يعمل م ه م ا ي د ب و ل ي د المصائب يكيدوا لكي تبدا م ش ر ك ربنا قال و ان و تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما ع م لكن برضو قالوا صاحبنا للموحدين دي, الموحدين دي لأنهم الجنة من, إيه؟ من النار ليجا ربنا تبدو عشان جلج ن ننفصل منه, منه كان لجوا مشركين و إ ن ج ا ه د ا ت ه على أ ن تشرك بما ليس لك به علم فلا ت ط ح م ا وصاحبهما في الدنيا معروف معروف الدنيا لك عندك ح ا ج ة أ د ي ه م عندك أ شيء احسن إ ل ي ه م لكن ترمسي وين؟ ربنا واتبع ل و ك سبيل من اناب اليه ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون انت تابع الناس ان ل م ف ط ي ه ا ا ل يوحدون انا او ل يعبدوني انا لكي عشان ي ح د ي و ا من النار ولدينا ل ب مشركين ما تطيعهم على ا ل س ل ك ابدا حتى ان هذا ه ل ز و الزواج ج ا بالنسبه للرجال والنساء مفهوم يرتبط على العقيده اما اي زواج ما يرتبط على ا ل ع ق ي د ة يكون ص ب ب ا لدخول الناس ولذلك الآية الآية ربنا س ب قال ا ي الاول آ ي ة من صورة حدد ا ولا ا حددوا ربنا كيف ل ل ولا تنفعوا المشركات حتى يؤمنوا و ل ا م ة م ؤ م ن ة خير من م ش ر ك ة ولو أ ع ج ب ت ك م ولا ت ن ت ق و ا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولا أ ع ج ب ك م أ و ل ئ ك يدعون إ ل ى ا ل ن ا ر والله يدعو إ ل ى ا ل ج ن ة والمغفره لابنه ويبين آ و ا ت ه للناس لعلهم يتذكروا ن ك النكهه ز و أول ا ج ر ب ا فتحانه طبعا يستشيره معناها ولية م ذ يجيب ر الزواج م ش ر يجيب ل المشركين ا لا م ش ر ك ت ي ت خ ذ و ا اولياء من دون الله يدعو غير الله يستعين غ ي ر الله ي ت و ق في الغبور في الاضلع وفي ا ل ب ي ا ن ا ت بين المشركين عظيمه ا ت ه فاسده غ ة ل الدين والاله النعبد ل د ده دين واحد ي ن فينا ن واحد ما تقصموا طوائف ج ر ر ي واحمدية وثمانية ة و ب ا وطدانية باسم الاولياء عشان كده ربنا قال ن الدين نظام ي ة واحد ده كده مشرك كل م ا يمكن الناس ان يتفرغوا وكانوا ه ل ى قال منيبين إ ل ي ه و ا ت ع و ه و أ ع ي م ا ل ص ل ا ة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم وكانوا ف ي ه ا ع ن كل حزب بما لديهم فرحون ا ن ه ا أيضا ل وبوليهم طريقتهم بزيلهم ك إحنا فرحانه هو الله. وفرحانه اللي تحط محمد والينا غوابتنا سبحانه تنكع وتعالى الله وتعالى اللي الله وتعالى ولا المشركات فازد ربه مرى هو عليه وسلم ولذلك صلى يقول ولا المشركات. عقبتك مسرك تحتغب النقع وربنا ا ل ض الله دي ر سبحانه وتعالى يقول الامه مع وإن كان حتى إسلام بيوم بيوم دي مش معناه م الخالي ما فهم ر الزرجبي والحمربي والرأم صادم ما الإسلام العبودية العبودية الإسلام لمن بحارب عقيم صحيح تجي فيه كيف؟ في يكون فيه مشركين ده فهم وفهم أسم مؤمنون و ب ع ك ق ا م ث ل ا ا دي ا ل ح ر ببنائهم ببنائهم وجاء اسرع من ل وجاء اسرع ل ن ا ء و ج ا ديال ل ديقوا ب ب ي د س من ايه ا ل م ش ل ك ي م ا ن اللي هم جبنان بالحب. حتى لو ديقوا بلد ديقوا عبيد ورجال نساء ديال ل و ديقوا خواجيات بلد ب ر ض ا ديقوا الإسلام عبيد في على وبعدين ات ممكن تجي في يغثموهم المؤمنين على ممكن ات ج ي تحكيتكم ا ي ه لما يجي مثلا ل نصم من ا يجي ولذلك ص فيه عد تحتج منهم و الآن معناها الخادم الذي اكتسبناه في الحرب ب إ س م ا ل إ س ل ا م في الحرابه دي اصبحت خادم أ م ا موضوع دلو ازرق ودلو ابيض بايات وربنا ذال أيها الناس إنا خلغناكم وجعلناكم من وإنسى ه وإن هطرنكم عند الله هم ا ا أثغات الجنسيات كلان الجنس دجعلوا دشاجر ساء عمراء ودكذا السمى ر ر ف و إن عند جنس دبني على دي دهل سبيل و ب ع د ي ن ده شعب ي ا ن ج ل ي ز ي ومصري د شعبي وسوداني د شعبي واريتري د شعبي, شعبي ايضا دهما جاء بما اكرمكم النافذ في جاء بالخطه ولامة الامة ل معناها ا مؤمنة ا م موحدة لكن المسركة من ولو خيرا يجيش مره مشركه حره لكن ولعبد د خادم ي اخبر موحده م من المره المسركه و واحده ح د دي ه بيه ب اطلت د كده المسركين يجيك قالوا ولا تنتحوا عبد يؤمنوا رجل حتى ع ي مؤمن عبد لكن موحد يعرف الله يدعو الله يستعين بالله وبعدين ع ب ت العقيده فهم صحيح بطل الله يزوجه بنتك حتى لو ج ا عبد مملوك تزوجه خير المشرك من من أخير من الحرى المشرك من من من ولو أ ع ج ب ك م حتى مهما و ك و ن أ ع ج ب ك م بمعناها جاهزكم مغترين ولو ن م ا كثيرة لكن اعجبكم ة ن ي و ا ل غ ت ب ي ي ن بأن ك ولو س ا د ي ن ا ل ل الله ع ل وسلم قال ي ه ت ب ك م ر لأربع أ ة ل و ل ي جماله و ل ي ح س اموال لو ق ا أ ك د ي ن يا ر ه لكن عزيزت فاخذه ل س كلكم تخش الزحزح من النار وتخش ا ل ج ن ة ب لذلك ربنا سبحانه ت ع ا ل ى يقول و لا عبد المؤمن خير من مشرك ولا اعجبكم